الله عليه وسلم عن الاقعاء صلاتك الصلاه كاقعاء الكلب وعن البروج كبروك البعير فانت منهي يا عبد الله عن مشابهه الحيوانات وفي الجمله هم دون الحداشر ضموع او الحداشر صاط الذي لا يجوز لك ان تتشبه بهم في اربعه اشياء اولا في العقل وهي اخطر امور التشدد. لان صاحبها قد يقع في الشرك او الكفر او الاثم او المعصيه ومثال ذلك تقديس الصالحين او صرف اي نوع من النية. طول عمرك وحشي. هو انت تقل وحش ما فيش ليه وحشين يا حاجة? بتكرار الاولياء? لا. انا عارف، طول عمرك بتكرار الاولياء والحفظية. نحن بنكرار الاولياء? اعوذ بالله. نحن نحب جميع الاولياء. اذ النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من عاد لي وليا. فقد آذنته بالحرف. طب مين هو الولي؟ قاعدة كلية كل مؤمن تقي فهو لله ولي. كل مؤمن تقي فهو لله ولي. بيه بيه الولي بيه لو كان ولي بيه لا بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بركاتك تمشي عند قبر لما يقول لك مقام ستك ام ترتس بركاتك يا شيخا بطه يا زلابطه ايه يا عم ده متاخدلكش لفتين حول المهام وتقولك في الست دي بركه واصل مش تنجح في السنويه ولا مش تطلع الاول على الكليه فالحل ايه الحل بسيط خالص خالص خدلك لفتين في التمام وعيطلك سمعتين وحارس المقبره شوفوا كده قتل اجي يا عم عديت في السيسيولوتي وعديت في الانجليزي وعديت في الفيزياء وبقيت حاجه ميه ميه لا, لا يجوز لك ذلك ما الدليل؟ قال الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن لله رب العالمين ولنبيه ولا فيش ولي ما مفيش خلص بتكره النبي عارف كل ما عارف لتكرهه النبي مين يا عم قال كده يا عم يقولك ولك هوك ماذا هي اتقاوة هي فئردة في تبتكعه النابي واحد ينفع يدخل عن ناظر. من غير ما يشوف له وسطه عنين يدخل عن ايه يا عم الكلام طب ده ناظر عندكم إنما رب العزة سبحانه وتعالى تدخل عليه في أي وقت إشد إلا بالأوقات المنهية عنه. واخذلك تصلي وتذكر بغير واقته واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعيت ومنه ادعاء النبوه او الابوه لله عز وجل ومنه الاجر بغير ما انزل الله ومنه اتباع بعض الافكار والاقوال الكفرية والشركية ورفع بعض الشعارات الثالثة. كالعلمانية. طب العلمانية دي يعني ايه? يعني فصل الدين عن الحياة. فصل الدين عن ايه? عن الحياة. الدين دي حاجة حلوة خالص خالص خالص. بس في حدود المسجد تخرج من زي هو كده. كده يعني تتعامل في دينك علان تدي مشاكل احنا مش قلنا نركب الدين فين نركب الدين ثاني لا هو دليل دليل الموضوع ده الجامع المنيع جدا الدليل ان الراجل كله معلق في المذ من ده اللي يعني دينه يجي يامن عليه وهو يصلي يقوم ينفضه ومحفظه يقوم ينفضه خلص شكرا اقوم حافظ ديني كده معلقه في النجبه واطلع بغير دين هي دي الدوله المدنيه يعني يا عم اتعامل بالربا اه يجوز يعني يا عم ممكن اميز الواصلح دي اشرقه اه حلو الدين ده طب اللعبه اتمنى حلوه يعني ممكن البيد تحت اخدها على الكورنيش يعني اطلع الكرت اللي جواي شويه أوه. يا جوني ده دين جميل خالص شفت دين العلالمين دين سهل خالص دين بعيد عن الاستسلام لله واحنا لسه ربين عليهم فقلنا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي كم مره ومحياي ومحياي يعني حياتي لله رب العالمين لا شريك لك وبذلك امرت وانا اول المسلمين اوعى الشيطان يضحك عليك ولا اوعى يضحك عليك يقول لك نفسك تتجوز يا حبيبي اه والله نفسك تتجوز انا هتجوز على نفسي والله طب خلاص يا عم احنا هنعمل لك شقه ساخرة في مارينا رضي الله عنها في مارينا والله العظيم اه يعني احنا هنريحك خالص لا ما تدخل كده بالليل بالليل تدخل بالمايوه عشان تبقى خفيف خفيف وهنشتغل برفيزه قرض ازاي يا حاج يعني القرض بتاعك قرضك هتسدده على 75 سنة عن طريق البنك يجي شاب ب انا خلاص كنت جوز مش هادش انا بسدد سكن اشقه وفاضل مش تابع للحسابان يقول توكل على الله هو عبد ضيع عادينا للمشايح توكل الله عبد المشايح من البتاعة فهتوا على حرام ايه حرام ايه عام انت شايف بنيتفق. شايفنا بنسفق شايفنا بنقبل انت بتتعامل بالريبة بتتعامل بالريبة انتو خلاص خليتوها ريبة ما الشيخ بولان قال مش ريبة خلاص ما تبقاش ريبة ايه يا اخوة انت امت ريبة؟ يعني هي ريبة بنص القرآن ونص السنة بالمنطوق والمفهوم لا انتو بتفهمه وانتو بتفهمه وانتو بتفهمه خالص هما هم دول العلميين دي وهتلاقي شعارات كمان جاهليه زي الديمقراطية وزي الاشتراكيه وزي الناس اللي بتنادي بوحدة الاديان احنا عندنا اديان ولا عندنا دين واحد مش واخد جاله يا جماعه نفس اللي قاعده ورا اللي مش شايفنا دي ان عندنا اديان ولا عندنا دي دين واحد ارضى ايدك انت اسمك موحد انت خايف ارضى انا برضه ايضا انت اسمك ايه اسمك موحد يعني ايه موحد يعني موحد يقول يقولك مين الموحد القدرين اول من ندب التوحيد بعد اول من ندب الوثني لا دا اول ما نادى بالوثانيه انما انت موحد يعني ايه موحد يعني تفرد الله عز وجل في افعاله لا اله الا الله ومن العقائد الطال التي لا يجوز لك ان تتابع هؤلاء فيها كعقائد القديانيين والاحمديه والبهائيه ممن يدعون ان هناك نبيا بعض النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا لا يجوز لك أن تتشبه بالأصناف المذكورة سلفا في العبادات فنحن مأمورون شرعا بعدم التشبه بهذه الأصناف في أي نوع من انواع العبادات فلا يجوز لنا شرعا لا يجوز لنا البناء على الخبوة ولا يجوز لنا ان نتخذها متاجر ولا يجوز لنا اطالة الاضافر ولا يجوز لنا الاكل والشرب في الاواني الزهدية او الفضية ولا يجوز لنا اتخاذ الدور او الجرس من للصلاه كذلك فاننا نهيئنا